إن شاء الله أننا نتحدث عن دقيق <تصفيق> سورة <اللي تصفيق> النور سورة النور وأريد أن أتذكر الذي يطبط سورة النور من أولها إلى أخي نهوان تحديد العلاق تحديد العلاق بين رجل الله بدأها بالمحصية وأنهاها بالطالب بدأها بالمحصية لأنه تكمل في الزين وخد القسر لما اشابهنا ذلك في بدايه الصوره واخينا هنا في الصوره تكلم عن ايه ها تكلم عن الطع ف فالله سبحانه وتعالى جعل لي في الصوره تحديدا علاقه بين تلاحظ من من بدانا الصوره انها يعني مطلع. أن يسوع موتر أبو شلح أخذ الضواء بتلا على المنى الذي سلقناه وطرقناه من قبل واحد ذكر احكام الزنا احكام القسر ثم بعد ذلك مسأل رصة منها رصة الإفك التي حدثت أيام السيدة عيشة رضا الله عليها وبدأ عليها ومن التعليقات عليها إن الذين يضمون المحصلات Al-ghafler, al-muhminnæt L'u'inu'n at yutlod Fylddunyya og ærkere Og l'hom aðaubun arzim L'u'inu'n at yutlod R'ahm til Allah في og Zal Fylddunyya og ærkere Og l'hom aðaubun arzim Og l'hom aðaubun arzim Og l'hom aðaubun arzim Og l'hom aðaubun arzim Og تشهد عليه انسنتهم انسنتهم لانها التي لا قالت وايديهم لانها التي لا تناولت وارجلهم لانها صارت ومشت صح يعني طبعا التوصيل المختصر الغافله ليت هي المراه العفيفه التي جاءت كتعني شيئا عن شيء وهي طبعا سها حصلت في المره ولذلك احنا ذكرنا الشرفا أن هناك نساء يعرفت عن أحوال الدنيا أكثر من رجالي يعني تفجأنا تقرأ كل حاجة بحيث أنك إنت لو سألت عن حاجة تجيبك لو أنت سألت عن حاجة ما هيك ما؟ تجيبك ومنكسرة معرفة المرأة من أحوال الدنيا اتخاف منها تجيش منها يعني من ما شخص مثلا أعرف الدهب وعرف الدهب ولا ريزة أعرف الدهب, أعرف الدهب وكل حاجة فطبعاً في بعض الناس يعتبروا يعتبر أن هذا من محاشر المرأة الثاني هذا من محاشر المرأة لأن الله حجم جداً لما أسنع أفتاعتنا ها؟ أننا رجلنا نقول أنكم صبتين؟ المرأة, المرأة الغاسرة هذه ممدوحة فضلنا يا جمال أن المرأة الغافرة ممدوحة المرأة الغافرة ممدوحة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دعنوا في الدنيا الأخيرة لمعظمها وهذا يدل على أن قسف المحصنات كبيرة من كباب لأنه رتب العقوبة على قسف دعنوا في الدنيا الأخيرة ولهم معظم العظيم وضمة أعظم العقوبات واللحي تضرب رحمة الله حتى تجاه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دعنوا في الدنيا والأخيرة لمعظم العظيم هذه كبيرة من الكباب ان وما تشهد عليهم انشيتكم ها وايه يه اطهرهم بما كانوا يعملون لان القص ده, ده ممكن يكون بالحيله والماكينه بالحيله والايه ممكن يعني انا زهقت منك وعايز اعمل لك حاجه اجيب واحده مثلا ب 200 جنيه ولا حاجه ولا جنيه ولا 200 جنيه وتستعجلك انت مثلا عملت فيها وعملت فيها وعملت وتسجينك صح أم لا؟ <تصفيق> وتفاجأ انك انت مسكون وتفاجأ ان محدش عارف الصباح وتفاجأ انك انت لابس القضية لابساتك واخد حكم من المحكمة وانت ما تدازم انت بيتك واخد حكم ولازم موجش حاجة. حاجة انت قصف وانت ما قصف قصف انت موجش حاجة انت زي مثلا انت مثلا راجل رايس مصلحه وايش عامل وتحكي لك موظف مش عايز يستقيم ابدا يا ابني ما تشتغلش زمان الحكومه قال لي اشتغل نص نص بس تشتغل فهو مش هيجي ولا يحضر حاجه وتطلب الفضل مره و2 و3 و4 اصبح في شجار بينك ورئيس اعماله بينك انا هقوم انا اوريك ترى واريه اي يا ابني؟ كحاجة انت هتوم بك اه واريك موكا بشوك يوم يروح يخنى براته تدعى علينا فيه تمثل ايه ايه عملت فيها وعملت فيها وتفاجأ ان القضية لابسك وانت رجل محترم لا ليك ولا عليك وانت موضوع ايه عمل وما تقدرش تروح الحبوبة تروح تلوم ايه الصالب ايه وبينه ايه مشكلة في العمل فعمل ايه طبعا يتخلقوا عليك فاته فاجأ انك انت متهم قدام الحقوبه وممكن يستنفيها اللي لم تتنافس وتفاجئ انبتدي بصراع صوت ده عتل الناس ودي بكر الصبر صح ولا مش صح, صح؟ فده قصر ده قصر فقصر الناس ده كبيره احنا الكبار وذكر ربنا بيقول عليه يشهد يوم تشهد عليه ان السلام عليكم يوم تشهد عليه ان شناتكم العناده دي تقوم وايه يوم الناس وأرجلهم وأرجلهم لنا تسعى بهذا بما كان يعمل بما كان وين بما كان يعمل. يعمل بهذا الممكن فهذا يدلك على أن القصد سلام الأعظم الكبار أنا أقول لك على هذا المعنى لأن الموضوع ده أخواني أشاهدك إدان في المصالح الأقومية ويسهل جيداً من الناس قلت ليه واساً واحدة أمساً نفسها, نفسها مثلاً تدلع نفسها وبتيجيت حتى ودحت الدخة وميسة كلا و فمصحكم أيه؟ ال... ثمان من فاس. يوم انت الله عليه؟ ها؟ هذا شيء لا مش هارف يجب تعمل يجب تعمل يجب تعمل يجب وانت ما شدتش حاجة أولاً أنا أقل هنا عنه أنا أقول من الجميش لا ولا غفت ولا أخع في هذه المعصير هي بتقول خلانا انها مثلا اه يعني يوم من سوق ادب. سوق ادب. مش من تربيه. ما متصل الى ليه? الزنا. الزنا مالفرشي. طب انا كلف نفسي واستهمها بالزنا والفرشي من جنينها. وخصر الله عز وجل يقول ان الذين يرمون المحص نازل غافلات المؤمنين في الدنيا والاكل. انا وراهم عذاب من عظيم. من جنينش. ولك شوف واقف مع الموسط الخلان. شوف احنا جايين الساعه كام 8 هم جايين 7 ونص عشان اقعد مع بابا شوف احنا ماشيين الساعه 2 هم هقعد للساعه 2 ونص ماشي ده هناك وتفاجئ كيف في شطره من هذا الطريق بدل من السفسره واتهام الناس باعراضها ان تنصح لده قبلك ها يعني لو ما قبلتش انا قبلت تقول لي انت سياره فاضله على الطريق كده لو ده يعني ليه دلوقتي كده طبعا اه يعني مثلا ان الحاجات المهمه جداً, جدا وانا اؤكد عليها ان الكلام هنا على الاعراض الجميع يعني واحده ومسي ماشي الجميع انك تمشي بو هذا عمل التسوق بالجمنيس أنا. انا حافظ على المحافظ أو ضابط شرطه أو بتاعي يقول لك شو قاعد يا بتاعي اداب يروح فين الادب بتاع الاداب بيخلي بالاداب لا. مش عارف ايه هذا الضوء جسد اذا مش عارف فالمحافظ بعمل ايه جبت المحافظ مثكو عمل بسوء جه حتى المثلقة في واحد مخصصة ايه انت في كلام ده انا وانت اللي اخواني اميش لها اني كلام ده فيه كين طيب تسوي في القاهرة في البرنة هزاك في مناظب القاهرة كينا مثلا ايه السكينة مثلا معظموا وزرارة بشريعي في السواء مثلاً هو مزماء عارف انك انت من لاجتك يقول لك ده بقى منين بتأهليك؟ يبدأ يتنطط بقى شفت يا سيلي علام مبارك عمل ايه؟ شفت يا سيلي مش عارك مين مبارك عمل ايه؟ شفت مش عارك عمل ايه؟ شفت, عمل ايه؟ شفت. طول ما انت ماشي بالترجة انك انت منكسر الكلام يخف منه لان هنا مثلا وزير الدخلية هنا وزير مش عارف الحربية هنا مش عارف شرع حجاز ده وانا في غير عن ايه؟ ما؟ هذا كلام لا يوجد عمل أو معي، طب بالله عليك أن أعمله إيه؟ فرض النحط، أن أعمله إيه؟ فرض النباط، وقعت في المعصير إن الذين <تصفيق> ها؟ يرمون محصنات الغافلات المؤمنات، وعين لعن المخ الدنيا والآبترا والمعذام العظيم، لا أشدهم الآية، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يعني لا مفر من إيه؟ لا مفر من إقامة الحركة، يوم تسأل عليهم أمثلتهم وأيديهم وأفضلهم بما كان يعمل يوم إذن يوم ذات يعني الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الدين هنا يعني الجزاء والحساب ولذلك من كليات القرآن كل دين, كل دين في القرآن فواحسا مالك يوم الدين يعني مالك يوم جينو هنا ايه الحساب طب هو جاوب الكلام كان حق او هو قراءه بنفسه ولا كلمه صرطه هي ما اكلمش بقى ان ذلك اتكلم ما سترش هل الحقيقه هترفع عنه الدم لا طبعا ومن هو ربنا اشترى اربع ليه وهذه راجل اولادها اه يغلى احنا لو ثلاثه لو احنا ثلاثه شفنا ومعنيش الرابع ما ينفعش اروح اقول ايه اللي حصل كتو كتو. ماينفعش. عمرو دوت رجالات الثلاثة اين؟ عشان معهم؟ ماينفعش هي بل ثلاثة وروح لاتبه معا. وزيك انا قولي تلك قبل كده عشان موعدش تيسأل في الباب ده الاصل في هذا الباب الست. حتى لو انا اللي شايف لو صاحبة النشكلة لفسها جانت قاليك سيني انا حصل مني كتو كتو كتو والاعتراض سيني من الادلة. ماينفعش رتك كلمة. ماينفعش خلاص بتان موضوع. ولا اكلم امي ولا اكلم اخوي ولا اكلم اختي ولا اكلم ابوي ولا اكلم امي وطلعت الموضوع ده وكاني لا اسمع شيئا انا بقول الكلام ده ليه ان انت بتحب الكلام ده ويعمل انه فتح بقى شفت يا سيدي عارف البنت الفلانيه اللي عامله دي عارف طبعا ده طبعا ايه ده طبعا مخالف دين ربنا بالكل يعني مخالف لسوق القران ذكر ربنا بيقول ان الذين يغونه المحصنات الغافلات من النساء لهن ما اعرفش هضران لك <تصفيق> بنت جيت وما قلت لك يعني هي بتستقملك انت الشيخ متاع المكان وجيت تستقملكها ملبوخة على عينها مش عارفة تعمل الحاجة تتصرف ازاي فجيت قلت لك قلت لك بالله حصل ما بنتي كيت وكيت وكيت وكيت فيه من كده فيه اكثر من كده, كده. وفأنك ما تعرفش حاجة ولا اسمعتها ولا تكلف الموضوع دا ممكن تمثل لك صدمه يمكن انت اول مره تشوف المنظر ده بس انا تمثل لك صدمه نفسيه ولكن ممنوع الحديث خلاص ادي شوف بقى اللي جاي فجئ واحد من اهل المكان واتخوخ وخطبها تعمل ايه؟ هسكت اسف دعوه ولا اعرف ولا اللي جنبي اتكسل لو سالني لو سالني اقول لو تسألني ليه؟ زي ما بقول لك ما تسألنيش لي ملاشي بس لما أعود بقى وافرش أصلي كان صدر منها أصلي الله قاتلها قالتلي أصلي مش عارف بقيت ممنوع ممنوع لما السجيل أقول لي ايه ملاشي بابا أنا وجيت نظر بقشل طب ليه؟ افر ان انا ساختاب قطيلة ملاشي بابا دي ورقت خطابتها نعمل ايه؟ ملاشي بابا لوك تخطوبها لمن؟ امر لا يهمني. اهم شيء انا. اهم شيء انا. شوف اهم شيء ايه? انه. مضاعش في هذه الكبيرة. يا رجل ده الاية تزلزل واحد. ان الذين يومون المحصناته الغافلات المؤمناته هه? الدنيا الاخيرة الله مع عظيم. يوم تشهد عليه بأنشنته ومأيديه ومأسينه بما كانوا يعملون. كلام يعني مرعب يعني. يعني يخل الواحد يزلزل. فانا في حلم هذا ولا اظن نفسي ان افهم هذا الامر تشهد علي ان سيرتم واكلوا واشربوا في المكان كلام صح انا فاكر ده خلاص تموا بيتكم وتاكلو يعني ابراهيم بيقول لك افرض استاذ تم خلاص خلاص يعني انا و تطط و بس انا وممكن احنا ننزل معاني اعبار انا لسا اعترف الشيء لو واحد اعترف اعترف؟ لا اعترف ما يكونش للناس الاعترف الولي الامر او لايه الولي الامر زي ليه, ليه بقى انا عيش اقول احنا الحقيقة؟ من عرف احوال الناس عارب ان هناك وناشا من يجذبون ممكن يكون كذب. عايزي منه مفتح ويخير وينه ويفهموا وان يعني ما اضع السمكة وزيلة أو بتاع عملت ولا سويت وهو ولا عمل ولا سوى ولا حد يتكلم ولا هو منذ كلها فارة منه قولك انا صنع عملت ولا سويت وانا راحت وانا كايت واشتاكى منها الكلام في ضيط ممكن يكونوا يقصد زي الصحف ممكن يكونوا يقصد زي الصحف زي الصحف يكون مثلا انا عايزي لوي الصمت واحد يوم يطلع خضر عني، خضر كله كذب يقول لك دفدان ومتبسك وتعمل ومتعه بالاسم كده وهم دلات عمل فيه تسوى تبه وهم أحصلش منه أي حاجة ولكن المقصود تشوي سمعة هذا ربيع. هذا أيضا لا يهل لي أن أتكلم في عرضه إن الذين يأبون المحصنات الغافلات المؤمنات يُعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم ينتشر عليه انسنتكم وايديهم وارضهم بما كانوا يعملون يومئذ فيهم الله والحق. دينه والحق الحق دينه الحق يعني حسابهم حق ويعلمون ان الله هو الحق المبين قلنا من كليات القرآن كل دين في القران فوس انا عايزك تحفظ الكليات دي اظن انت الكليات دي دي شيء إن كل يدينا في القرآن حساب نعم أحساب الخميسات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولادك مبابؤون مما يقولون لهم مغفرة ورسم هذه أي عمل ويدخل فهى النبي صلى الله هذه جمله خبريه المقصود بها ايه جمله خبريه المقصود بها ايه الانشاء يعني ايه جمله خبريه المقصود بها انشاء جمله يعني مفيش فيها ولا نهي ولا تمني ولا دعاء ولا شيء منها جمله خبريه خبر والخبر يقبل الصدق ويقبل ايه يقبل التصديق والتكذيب دي جمله ايه خبريه صح ما فيهاش أنشاء، مفاهاش عمر…. ما فيهاش نعم صحية؟ لو لا objetivoin!!! الجملة والمقصود Agn Shー… جملة كبيرية المقصود بالإنشاء يعني إيه جملة كبيرية؟ جملة كبيريةج وبتل على خط مقصود بالإنشاء Tools ولكنه فيها جملة انشاء مع عمر he says … انشاء gerne rein يعني يا مسلمين يا جماعه الخير يا امه لا اله الا الله يا امه النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المؤمنون زوجوا الطيبين للطيبات والخبيثات للخبيثين يعني زي قال في اول الصوره ازاي من ماشي اهو يعني بيقول يعني اقول لك ايه البيض ما يمشش يتانق على بعض وما يستقوش مع بعض بدلاش. يعني اللي عايز يهجب واحد يجيب له واحده عند رجل متدين، عايز تعزيبها؟ تجوز واحدة عايز تعزيب واحدة؟ واحدة متدينة تجيب له ايه؟ واحد واحدة دي فرنا بيبقى نوع من أنواع العذاب عذاب عذاب عذاب, عذاب. عذاب. وده طبعا يعني ايه؟ يعني زيك يقول لك ايه؟ لازم الواحد يخسر يعني انت عند المنت المتدينة تكون المتدينة بنت مش متدينه بتاخدها متدينه من فحال ما في صلاه من اول يوم هتعمل الفرح فين قلنا هنعمله في المنصوره وهي تقول لا نعمله في لا في المنصوره لا في الجامع لا في المنصوره فشكره يوم. يوم ولكن لما يكون الاثنين متوافق ها حتى لو مش متدينه يبقى مش مع متلين. ولكن متدين مع مش متدين يتعب أولاً قلت بي الحلال يجيب دايماً يقول لك إنت رجل متدين كد واحدة متدين مش متدين كد واحدة مش متدين قلت بي الحلال يعشان ما تتعبوش ما تستطبوش في بعض وبعدها نعادي أن تبدأ ومرحبت الدائم لأن مع بعض ولكن واحد يجيب لك إيه ليه ليعبي ليعبي وبيشرب وبيعمل تقول لك أنا عايز لما قبل طب افهمها لي بقى تيجي ازاي اه يعني هو بيبي ايه بمعنى بشكل في الحليم لله فعايز ورقه منقبه يعني يقول لك انا عايز واحده تكون عفيفه كريمه مصونه وانا رايي ان المنقبه بقى اجيبها كده طيب ما هو ملوش انت رايك سليم بس مين اللي هيطيقك فين المنقبه دي اللي هطيقك دي مفيش منقبه هطيقها اللي بيشرب وبيشرب باينته ومفضراته واخد بالك بيسطر الليل ما بيصليش ما بيصولش وا وا وا وا قولك عجل الله قبل قبلتين ازاي واخد بالحرارة قبل احنا بيقول كده جدا. حتى لو كبرت السن ما تخدش واحد مش متدين واحد مش متدين والله أنا أعزوني خلاك تتليل نفسي يعني أسكر مرة واحدة جاءت أليكسي إيه؟ ان بنتي بتعوز واخد صحه او او بيشرب او بيشرب وبيشرب, وبيشرب مخدرات وبتاع او اما كوبس قلت انا عايز اباع السرير بتاعها وعايز لها السيف قلت له يا جماعه كتير في الناس واحضروا غرفه كده كده كده قالوا خلاص بس جبس بس خلاص وبعد شويه قلت جاي يعني ايه ال 6 <تصفيق> يعني هو بقى ايه الثلاثه يعني كل يوم بقى 20 ده في انت لو جننك واحد مثلا يكتب بنت وبيشرب لو ايه لو هو راجل مصيب صور غيره كل اسبوع بتتهانوش يعني بيش ربطه عذاب عذاب مكمل امرأة مكمل امرأة عفيفة في مصنونة عكس البراس المستهاجة عن هذه الاصلاب وتكلم نفسها يعني. يعني انت لابت جبت المشاكل وكل يوم مش لك مثلا يطلق كل يوم يطلق كل يوم مثلا عشر مرات طبعا يتكال يقول لك اصلا كنت شارك طب دي عيشك راح دي عيشك الخبيثات للحروف والخبيثون للخبيثات والخبيث ضد الطيب الخبيث السيء الخبيثات يعني يعني للخبيثات يعني فعالوا ذلك يعني جو我們的 الخبيثات والخبيثات للخبيثات والطيبات للطيب والطيبين والطيبون للطيبان ومن أعظم الطيبات سي ده مشهوله انا قال لي لا افعل زائد فاعل زائد افعل زائد يعني افر ان انا عندي اختي مثلا كبرت في السن كبرت في السن وبعدين جه في الاخر بقى وقال ده ايه هيتهبل عليه والولد اصلا بيشرب مخدرات اديه له لا لو مش هيديهوش خالص ده كده وضربها في نص الليل ويرمها في الشارع ويجيبها لك في الليل ويجيبك عند البلا وشك ما, ما, ما يسويش تعريفها والجزئيه من الحاجات اللي بقت يجيلك واحد في القاهره مثلا عشان يتجوز من شربين او يتجوز من شربين وضعوا له اجتماع كويس وانت ما تعرفش حاجة. هم إدهاد وإنت فرحان بيت كويس وبتكسطور طيبين وبعدين عمل بنت صورة الخيارة تعرف إنه وياك بيش بيش مأساة هو جني الخيارة لي عشان ما حادش عارفه ما حادش عارفه يقولتون أنت بتا... تقع في براسين لكن اللي قولك حاسم جوز ابتك جوز بنتك إسه مربع اثنين وعشر وأحسن ناس تدلك على عورات الشاب أصدقاؤه اصدقاء واصحاب الخبيثات 2 خبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات مثل والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون اي مما يقول هؤلاء ايه الدلازقون. مما يقول هؤلاء قالوا لهم مغفرة ورزق كريم عينه الله دول يا ابو يحيى ايه مترسنه البوت دي؟ الطيارات الطيبي كلام الطيب للناس الطيبه ده خاوي من انضمام دول شو ايه؟ صاحبك وعشان ها؟ لا يعني الباب ده يا احمد باب اسمه وصول الفكر واحنا اتعلمنا كده لا يصرف أحد أن يتكلم في الفقه إلا إذا أدخل أصول الخر وكذلك لا يصرف لأحد أن يتكلم في الحديث إلا إذا علم أصول الحديث فمن أصول الفقه ما يسمى باسم الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية غير الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية للشرط والمانع الشرط والمانع، والصحة، والبطلان فالصحة والبطلان دي يعني الصحة والبطلان من الحجاة المهمة فعشان بس ما فويلت عليه عقدي سواد يسميه صحيحا بمعنى أنه تترتب عليه آثار العقد ونسميه باطنا بمعنى انه لا تترتب عليه اثار العقد. مثالا عقد صحيح. يعني ايه؟ يعني من حق الست دي تطالب بمهره. ومن حق اطالب به. تفرشي. دي ميسموه اين ها؟ تترتب عليه اثار. اثار صحيحة. من حق هذه المرأة تطالب بالنفقة. ومن حقي ان اطالب بانها تكون في راش حق وانا علي حق فده حق او علي واجب فكذلك دي ان ما ترتب على العقد الايه الصحيح فكذلك لما نقول باطل العقد باطل هذا العقد باطل؟ هل من حق الست دي تتطلبني الدافة؟ ولا باطل؟ هل انني من الحق ان انا راح اطلب؟ طيب ابو قاله لا الست دي تتطلبني في, في, في, في عشي الدولية؟ لا وفين زوجيه اصلا؟ العقد باطل ويزاكي يقولك ايه؟ اذا كان العقد صحيحا بمعنى توفرك فيه اركان وشروطه اما تردت بايه؟ ها هو طب عقد باطل؟ لا تردت بلاسة والشخص اللي جه من القاهره ده مثلا من جه وخال واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه مثلا والله يا احمد ده بلاء يعني انا جيت واحده مره قالت الكلام ده مش واحده جات لي واحدة طلبتني وانا ما وطلبتني من القاهره وقالت كده قالت انا جوزي كان بيطلع السطح مع زميله وانا ما اعرفش طب يا بنتي بيعملوا ما اعرفش كل شويه يجي مع فوق السطح صلحها نعمار طب في ايه ما اعرفش فلاح بقى زي ما تعرفش حاجه وبعد فتره طويله اتضح لها ان زبايته فبتقول لي اعمل ايه اتطلق يا مم. ما بيصلحش بستق... ابدا ما بيصلحش ابدا تجيب لي ما بيصلحش تجيب شماله ما بيصلحش عما يجي يصلح بقى يكون اجمل ودخل مصحى يكون اصبح بقى يا راجل من ناحية العقلية ومن ناحية الجسمانية طبعاً ثم بيسرم بيضيع فلوس وثم بيتعالب بيضيع فلوس عم هين يفوق بقى البيت ويبقى شخص عادي يقول خلاص اشدال فلوس راحت كقوة عقلية خلاص بقايا عقل كقوة جسمانية بقايا جسم راحت تاك ما بيصلحوش خالص بتوع الحبوب دول بتوع المكملات وبتوع الماجستن فورت وبتوع الحائط دول مختل ذكر بقول لي الفانيت اخواننا اذا جالك حد بيشرح انت قول بنتك ما بيصلحش ابدا ما بيصلحش ابدا <تصفيق> هو <نه؟ تصفيق> صحيح العقد صحيح ولكن للاسف الشديد هو شخص انت المفرد انت ما سالتش انت اهتممت بالمديات جاي لك لك يبرك عربية وهو يبرك بعربية والدنيا جاي لك لك عرب عربية خلاه بس هو نحن لأجل وده كلام مهم الخبيثات من خبيثين والخبيثون من خبيثان والطيبات من الطيبين والطيبات من الطيبين أولئك مما يقولون من هذا العبس والخزف لهم مغفرة ورسما كريم لهم مغفرة بمعنى أن الله عز جل يغفر لأم ذنو منه ورسما من, من يناع عز جل يوم القرآن ضمن الكلام تحديد العلاقة بين الرجل الرمي ابن حضائي مهم أوي لمن يتعرض لتفسير سورة النور أن, أن يكون مليما بأحوال الناس لان احوالنا الصعبه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستئنسوا وتسلموا على اهلهم ذلك خير لكم تذكروا. فهذا من تذكروا ف هذا ايضا تحديد العلاقه بين رجل ومرأه فهذا حكم اخر يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى يتثبتوا يعني تخطب تستأذن تخطب وتسلموا ما ايه اللي في البيوت يا انا متحسد ها ايه اللي في البيوت قاعد ما ينسوش كل شيء ما يروحش من المنزل انا ضمان امم ايوه اصل في واحد طول ما كان يقول لك ايه عشان انت ما تشوفش واحده حريم مش عارف ايه وهو حريم بس هي عورات البيوت حريم بس عورات البيوت من كده عورات البيوت طبعا في المقام الاول طبعا الحريم إنها لا تجيش على البيت إليه وعندما تشوفها أو ده فرق ما يفعش ليس من الدين أنا مرضى أسلي لاشي فضلاً عنها الضاني حق دي والإخواني صح هذه واحدة اتنين في عورات في البيوت أخرى يعني مثلا نفرض مثلا الولد معوق في البيت والولد المعوق ده مثلا كبير في السن هو بيتبول عن نفسه راجل كبير ومعوق راجل كبير وعنده مثلا جلطة انت عارفين بتوقف جلطة المريض الوحيد من محبش حد يشوفه بتاع الجلطة المريض الوحيد اللي انت ساعت ما تشوف يعيط تبالك المريض الوحيد اللي انت طوح تزور يعيط مين تان؟ بتاع الجلطة فساعت ما يشوفك ام عيط اختوح في البكة مش عايزة تشوفك وقولك فيه في البيت رجل معورة البيت مبهفد لأشان مش عايزة تختوحش بيت أنا رجل إيه وضع اجتماعي في البلد رايح في الحج هي والحج راخ بس أنا بيت على قد مش عادة تخش بيتي صحر ومساكي صحر أنا بيت على قد الستة بتالتي هي ستة مهملة البيت ما حبش حد يخش بيتي كده وأنا عارف إن بيه إن مرادة مهملة جيدوا ضمن العورات يعني مش العورات حريبة فقط دي عورات في ناس يقولك أنا ما حبش حد يطلع علي بيه في وعد تاني وده كاني معلش موضوع الحسن ده ما خاف منه ما حبش حد يخشي بيش وادة المشواري وادة فمن باب الاحترام خصوصياتي باس انت ما تتخشيش البيت انا ما تقيد تستأذن استأذن ايه ها؟ اضرب الجرس ثلاث مره واحد اثنين ثلاث مش ايه اللي يضرب الجرس يعمل ايه واحد ايه يحرق جرس اقف حاسب ايه دعو الجرس ما يشيبوه ما حدش رجل ضرط ينجح، <مير> يجيب لك العصر فيه <اللي تعويق> طب ما يمكن اللي بيردش ده مثلا تضلط الماية واللحنة لا لا يضل الجرس، يجي اللي رجع بخذبان حداك، بقت ضل وانتظر وبقت ضل الجرس وانتظر وضل الجرس وانتظر، دي استئزان من ضمن الاستئزان ها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، مثلا، ثلاث مرة خريج <تصفيق> الدكتور اه <تصفيق> يفلق يفلق يفلق يا فلان يا يا محدش الخير يا ناس طيبين اي حاجه انه ايه انه نسمع ان في واحد كده ده ده دكتور الاحكام دي احكام دي احكام شرعيه احكام شرعيه الاصوا فيها الادب, فيها الأدب. كلام شرعي يا امين في بيوت يا اخواننا في مثلا ما في واحده حرمه تجيب دم واحده خمسة جدة إذا عندنا في الريف خمسة جدة في البيت حليب فلانا وبنت عمى وبنت خالي وبنت, وبنت مين ودين كلهم وقفين فأنت لما تهجم على البيت كده وتخش ليك وائف وائف من ستة حليب ستة حليب ستة, ستة نساء وكل واحدة نشاكل كل واحدة طبعا أنا ما حبش أنك أنت تتطنع أنا عوراتي وكذلك أنا ما حبش أن على عوراتك ولا انا خد من ده باحترام الخصوصيات ان دي احسن كلامي انت احتراما للخصوصيات امر الله وعده جل ايه منستني طب طب استاذنك في في الداخل ما المنزل مثلا ولا مش عايز ارجع لبرا او في الايه بتاع لسه جاي يا اخي الكرم والضيافه اصلا كانه دخلوا عليا ان البيت المفتوح اي حد يخش لا لسه جاي اهو لسه جاي اهو يا يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأنسوا وتسلموا على اهلها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي سلام المسلمين اللي داخل بيته والمصلي واللي داخل بيته اللي داخل بيته داخل بيته. حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وهذه تحيه المسلمين. السلام عليكم ورحمه مسعيد ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا العوافي امال السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه المسلمين وتسلموا جزيل الخير لكم نعمه تذكر هذا خير نعد الله ان دعنا بهذا لي لي ان في ان في الدعاء فأنا إذا سلمت على أحد دعوت له وإذا رد التحية فقد دعاك وكل خير الدعاء اللي هو خير ودعوه لي لسا لإيه؟ لسا لإيه إسلام لا لسا لإيه إسلام أن ماذا؟ تربع سنة تربع سنة؟ إبقى عليك تربع يا خنة؟ فان شاء الله نكمل مره ان شاء ماشي كده كويس التفسير ها لا يعني ماشي كويس ك... كميه يعني ولا بطيء والله انا ضربت ها مقارنه تفسير ضوء اللون وجود تباين وجود طبعا اكثر ها أنا أعيز أتهم إليها طبعا هي طبعاً مليئة من أحكام إن شاء الله الأحكام اللي إحنا قلنا هي عيش إن أنا أجمعها في عيش إني بخمسات كده أو بشتات أو أي حاجة أختي الموفقة نوفق سكتات موردية أختي الموفقة آه طبعاً أقول قبلي هذا وأستكرو بعد بلد.